رحمة الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كثير من الناس ينظرون تحت أقدامهم فلا يرى الآخر ولا يرى مجهود الآخرين ولا يرى غيره هو الذي يحمل الدنيا على رأسه ويقوم بكل الأعمال والآخرون لا قيمة له رجل يذهب إلى مصلح اجتماعي أو طبيب نفسي ليشكو له من أن زوجته لا تقدره ولا تقدر عمله ولا تقدر متاعبه رغم أنها متفرغة لا تعمل فهي ربة بيت فساله الطبيب أو المصلح يعني متى تستيقظ زوجتك قال إنها تستيقظ قبلي وقبل الأولاد بساعة قال لما قال كي تجهز لنا طعام الإفطار لأنها لا تعمل وبعد أن تقدم لكم طعام الإفطار تأخذ الأولاد الصغار وتذهب بهم إلى مدارسهم لتوصلهم لأنها لا تعمل فأنا أذهب إلى عملي لكنها لا تعمل ثم بعد ذلك ماذا تصنع زوجتك؟ هل تعود إلى البيت لا تزيل أثار العدوان الذي خلفناه أنا والأولاد فتنظف البيت وتستعد لشراء حاجيات العمل طعام الغداء لنا ولي وللأولاد لأنها لا تعمل ثم بعد ذلك تذهب للإيتيان بالأولاد والبنات من المدرسة فتقدم لنا الطعام الغداء لأن لا عمل لها ثم ماذا بعد يقول الرجل الذي ينظر تحت أخدامه يعني أنا أخذ قيلولة السريح لأنني متعب لأنني أعمل هي لا تعمل فماذا تصنع بعدها يتذهب إلى المطبخ لترسل الأطباق والصحرون وتجلس بعد ذلك لتذكر للأولاد تستذكر لهم دروسهم لأنها خالية العمل فهي لا تعمل هي رب بيت ثم بعد ذلك نجلس بعد الاستيقاظ من القيلولة لتقدم لنا طعام العشاء وترتب الكتب والدفاتر والكراسات في حقائب الأولاد المدرسية وتقص عليهم قصة آخر الليل أو حدوتة أخر الليل لأنه لا عمل لها والعجيب أن أحيانا هي لا تبتسم وهي دائما تدعي أنها متعبة ومنهكة ورغم ذا يعني رغم أنني أرى أنها لا تعمل أنا الذي أعمل بالله عليكم هذه القصة المحزنة التي تترسب في أذهان الكثيرين من الأزواج الذين يظنون أن زوجاتهم ربات بيت فلا يعمل إنني أعيب على الجهات المختصة في جميع أنحاء العالم التي تكتب في هوية المرأة التي تربي أبنائها وتحافظ على بيتها أن أمام خانة العمل أنها لا تعمل مع أنها تعمل أكبر الأعمال وأعظم الأعمال وأكثر الأعمال فائدة بورك في زوجاتنا غير العاملات وربات البيوت والعاملات الذين اضطرهم اضطرتهم ظروف معينة لأن يعملوا مقابلة أجر معين يست يعني يعينوا أنفسهم على تكاليف الحياة. بركة الجميع ورزق الله الجميع الرضا والقناعة والفهم. ولا ننظر تحت أقدامنا وإنما ننظر أمامنا فنرى ماذا أصنع الآخرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.